بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تطلين وأرسل عليهم طيرا أبادين ترميهم بحجارة من سجين فاجعلهم كعصف من ما أكون